مهما عمل بن بر فسابقة الإحسان من والديه أعظم من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ولقضى البر ترتبت عليه آثار عظيمة وفوائد جليلة من أهمها أن بر الوالدين سبب لتفريج الكرب. بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء يعني الباب دعاءه مستجاة بر الوالدين سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الذنب ما فان الجنه تحت ارجليهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وللاسف الشديد فان كثيرا من الشباب اذا استقاما أول ما يبدأ به عقوق والديه وهذا خطأ سبحانه كان السلف يقولون كان الرجل يحفظ خمسة حاديثا فيرى هذا في تواضعه وتخشعه وتمسكولته إذا كان الشاب مستقيما على غير السنة أول ما يبدأ به ماذا عقوق الوالد يقول أبي ضال أبي فاسق أمه فاسقة أمه ضال أمه فيها أمه يفضح أمه نسل هذا خطا كبير جدا خرج بعض كبار السلف لطلب العلم فلقي بعض العلماء قال له من خلفت في بلدك قال أبي وكان أبوه على المجوسية قال كيف تسافر وتتعوك أباك للنار ارجع فادعوه للإسلام فإذا أسرأ أخرج لطلب العلم أخرج بعد هذا لطلب العلم قال فجزاه الله عني خيرا فرجعت فدعوت أبي فهداه الله ليلة الإسلام فرجت بعد هذا لطلب العلم يعني حق الوالد بر الوالد قضاء أمر الوالد قضاء حاجة الوالد مقدم على كثير من الأعمال الصالحة على كثير ولذلك إذا رضاك الله الاستقامه ابدأ بالبر ابدأ بالبر ابدأ بالإحسان ابدأ بإعادة المعروف مرة ثانية أما أن يزورك الله الاستقامه الاستقامة وتقابل برضهما بالحقوق فهذه ليست باستقامة صحيحة الخلل في استقامتك وإلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما دام قد احسن إليك عمرهما كله يجب أن تحسن إليهما فإن عققتهما رزقك الله عز وجل وابتلاك بأبن يعفونك كبيرا كما عقفت أباك صغيرا من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقظ ربك ألا تعبدون من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين والله, يا إخوة والله من الله بأب فقد بنعمة لا يشعر بها إلا من فقدها. الله بأم فقد الله بنعمة والله لو كان حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين.